وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَرُوا كَمَا أُنْذِرَكُمْ مِنَ النَّاصِرِينَ ذَلِكُمْ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 وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما طلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عن ما أُنذرو معدّون قل أرأيت ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يثني بكتاب من قبلها